بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا جاعل الملائكة اِكْتَثِرُ رُسُلًا أُولِي أَنْحَتَ مَن فَنَا وَثُلَا ثَرَبًا يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ إِنَّ لَهُ لِلنَّاسِ من رَحْمَةً فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الناس ارقون <أمتى> الله <سؤال> مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 121. إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع قُمْ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بَلْ لَا 116. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 117. إنما يبعو حزبه ليكونوا من أصحاب 119. الذين كفروا لهم عذاب شدير 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِ ذِي فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءً وسال لليا حفت ثير سحابا تنتي سحابا فنسقناه الى بلد منبت فاحيينا في أو بعدم موتها كذلك من كان يريد العزه فللله العزه لِكُلِّ جَمِيعٍ إِلَيْهِ أَعُوذُ بِالْكَلِمِ الْقَيِّمِ 111. والسيئات لهم عذاب شديل 112. ومكر أولئك هو يبور 113. صُم منجالَ قُم أَزدو ج م تح ل من أُ in the وَمَا عَلَيْنَا نَبُوكُمْ مِثْلُ خَبِير أَنْ كَانَ ذَكُبَا إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَمْ يَسْتَوِي الْأُمَمُ وَلَمْ 119. وأفق بشيرا ونذيرا 110. وإن من أمة إلا خلا فيها كَلَّا بَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ وَأُمِرُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ ما أخضّ الذين فكيف كان نقير أنا اللوانها او من الجبال تدتض بيض وحمر متلفتن الوانها 119. أحلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأن 119. يرجون قجارة لم تغور لي وكفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شفورو االل اي او حينا الىك من الكتاب غوا الحق قوم لما بين يدينا ان الله عبدا 111. وقفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 112. فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصدون ان دُلِلَ الَّذِي أَذْبَنَ الْعَزْمَ 117. لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله 118. لا يمسنا فيها نصفون وَنَيْمَ السُّونَةَ فِي النُّورِ وَقَعَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَوْ بَعْضُهُ سُكُورٌ الَّذِي أَحْلَنَا بَثَّ Quan la ka bao la اذاليكان جزئ كلكم فوري وهم يفرون في غرب بناء ارجنا من من صالحا ضيرا الذي كنا مما أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ Inna Allah alim vaybi al-semawaq wal-arhid. Inna hu alim bithatissudur. وَلَقُمْ خَلَائِفًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَرَفَعْنَا لَيْقُهُ وَلَئِنْ زِيدَ الْكَافِرِينَ كفرهم عند رب 122. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا 123. قل أرأيتم شركات بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِن لَّو غُرَّا إِنَّ уби say Then... 119. سنة الله تحويلا 110. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان